طِينًا ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ في السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ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 119. كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا غيب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون 110. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قُلْ أَغَييرَ اللهَّ اتَّخِذ وَلَ فَطِر السمواتِ وَأَبض وَهُو يُطَعم وَلَا يطعَم قُلْ إِّ أمِرْتُ أن كونَ أَوَّلَ منَن أسْلَم وَل تكََّ مِن المُشكين قُل إِي أَخَافُ إِا صَييتُ ربّيا ذاب يَوْمِ النظيم.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 أئنكم لتشهدون أن مَعَ الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشرفون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 وَيوْمَ نَحشرُهُمْ جثُم م نَقولُ للَّذينَ أَشَكُ أينَ شرَركَكُمْ أنَ شرركَ أُكُم الذيذينَكُ تم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 119. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا 110. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين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 111. أو سلما في السماء فتأتيهم بآية 112. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين 113. إنما يستجيب الذين يسمعون 114. إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء او ما تشركون وَلَقدَدَأَرُ سَلْن إِلَ أُمَ مِِّ قَبْنِكَ فَأَخَذناهُم فَأَخَذْناهُم بِالْبَنْسَِ وَالضَّرر إِلَ عَهُم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 حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ مُغْرِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بَغْتَةً أو جَهْرَةً هل يهلك إلا القوم الظالمون وَمَا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين آمَنَ فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 111. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا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 أفلا تتفكرون وأنجر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون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 وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا اها اولئك من الله عليهم اها اولئك من الله عليهم بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين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 111. قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين 112. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به 113. ما عندي ما تستعجلون به 114. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير 119. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين 110. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر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 114. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون 115. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل 116. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون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 لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلِ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَبْسَلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْثُرُونَ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَلَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَاءِ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 قَالَ أَتُحَاجُّونَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ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 119. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين 110. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا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 119. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه وَمَن قَالَ ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله 111. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة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 114. لأنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون 115. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء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 وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ٱنظُرُواْ إِلَىٰ ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكُمْ لَـَٔايَٰتٍ 119. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون 110. بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة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 111. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون 112. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين 113. ولو شاء 119. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل 110. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم 111. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم 121. ثم إلى ربهم مرجعهم بِمَا بما كانوا يعملون 122. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنَقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَلَمْ يَرَوْا فِي طَيْرِ السَّمَاءِ سُجُودًا 119. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء مَا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم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 وََّذينَ آتَينَاهُكِتاب عَمونَ أَهُ مُنَزَّل مِ من الرَبِّكَ بالِالحََّّ فَلَا تَكََُّ مِنَ المُممتَرين وَتََّتْ كَلمَةُ رَبِّكَ صِدقَو وَعددِل لا مُبَدّلَ لِكَلِماتاتِهِ وَهُوَ السَّميع العليم.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 124. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين 125. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون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 121. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون 122. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وَقَالَ أَهْلُهَا مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قَالَ النَّارُ مَثْواكُم خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَنُولّ بَعضَ الظَّالِمِينَ بَعضًا بِمَا كَوا يَكْسِبُون يا مَشَرَ الجِّ وَالإِسِ أَلَم يَأتِكُم رُسُلُ مِكُمْ يَقُصّونَ عَلَيكُم آياتِ يَقُصّونَ عَلَيكُم آياتِ وَيذِرُونَكُمْ لِقَا أَ يَومِكُم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين 110. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات من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 وَجَدُ للِلَّهِ مَِّا ذَرَأ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنعى مِنَ صِيباَا فَقالَاوا هذا لِلهَّهِ بِزَعِهِم وَهَذَا لِشُرَكَائنَا فَمَانْ كََ لِشُركَائِهِمْ فَلَا يَصلِلُ إلَى الله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 ولو شاء الله ما فعلوه فدرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم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 129. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم 120. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله 119. قد ضلوا وما كانوا مهتدين 110. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات 111. والنخل والزرع مختلفا 112. وكله والزيتون كلُ مِ تَمَرهِ إذَا أَثْمَ رَوآنتُ حَققَّهُ يَوْمَ حَصَادِه وَلَا تُسِْفُ إِهُ لا يحِبُّ المُسْرِبين وَمِنَ الأن مِحَمُلَةَ وَفَشَاء كلُل مِا رَزَقَكُمُ اللهَّ وَلَا تَتَّبِعُ خطواتِ الشَّيطان. إِنَّهُ لَكُم مَّعْدُومٌ مُّبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَّ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أُمٌّ اثْنَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ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 أَمْ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله فَمَنْ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين 112. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على 111. إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير 112. فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ لَذِي ظُفِرَ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ, الحوايا أو مَا اخْتَلَطَ بِعِظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّ لا صادقون فان كذبوا فاقل ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد باس عن القوم المجرمين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 اِتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرَصُونَ قُلْ فَرَبِّ اللَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ أَن هَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلْ لُمَّ شُهَدَائِكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هذا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 124. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون 125. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم ووصاكم به لعلكم تتقون ثم اتينا موسى كتابة مامنا على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوا وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِراَسَتِهِم لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أأَظْلَمُ مِما كَذَّبَ بِآياتِ اللههِ وَصَدَفَعَهَا سَنَجِزِ الَّينَ يَصدِفُونَ عن آياتِ النَّسُول العدَابِ بِمَا كانَوا يَصدِفون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 121. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون 122. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون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 ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وإن 119. وإنه لغفور